بل نخذف بالحث على الزاقم فيدمغوا فإذا هو ذاهر ولكم رجل مما تصفون بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن عبداه وطعبه لسر إخوانكم في غطاء الثناء المسيحي بالقسم العربي على الثنائي الفاتو أن يقدم نفس هذه المادة. نشكره على ما يقوم به. طيب أيخ المصطلح الذي يعني لا يفهمه يكتبه يعني حتى وإن لم يكن يأخذ الكلام أو الذي لا يفهمه يكتبه ثم يسأل فيه ولو كان كلمة واحدة. ف... لأن هذا مهم يعني وان شاء الله أحاول يعني آآ يعني لان نقصت كلام اكثر ها طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد فحياكم جميعا في درس الواضع من درس وصول الفقه الإسلامي في شرح متن الورقات كنا قد رقفنا في نقائنا السابق عند ذكر الأحكام الكاثليسية الخمسة ثم تكلمنا عن الفرق بين الفقه والعلم وذكرنا تعريف المؤلف للجهل وكنا قد أشرنا إلى أن المصنف لم يستوعب جميع الأحكام الشرعية وإنما تكلم عن خمسة أحكام التي هي تكليفية وتكلم عن حكمين من الأحكام الوضعيية. ما هما هذان الحكمان من يعرف الحكمان هذان هما من الأحكام الوضعية وأوردهم المصنف مقتنعين قال الأحكام سبعة. وما ما ينزع إيدانا من, من أحكام التكليفية ما هو ما الصحيح والباطل طيب. من يعالف الباطل عليكم سبحان الله وعليك من يعالف الباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد نعم تزواج من غير ولي لأنه نقص ركن فأخلى بناهية تلك المعاملة أو كمن صلى من غير قهارة فهذه العبادة وهذه المعاملة كلاهما لا يتعلق به النفوذ أي لا تتركب عليه الأسعاد ولا يعتد به في الشرع فيطالب بالإعادة قبل ان نكمل مع المصنف نبدأ في ذكر بقية الاحكام او بقية الاحكام الوضعية التي لم يذكرها المصنف واجد على طلب الاصول ان يحيط بها سريعا نقول الخطاب الوضعي هو أحد تسمين الخطاب الشرعي الذي ينقسم إلى خطاب تليفي وإلى خطاب وضعي لو نتذكر مع بعض المفاهيم الخطاب، المفاهيم الحكم الشرعي أنه هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتداء للأمر والناس أو التخير لبقية أصل الثلاثة لوجوب الول الندب والكرها والجواز أو الابتعاد. في الحكم التكليفي هو باسم الاول من الحكم الشرعي يأخذ الاختباء والتخيير ويبقى عندنا من حكم الوضع او استفاد الوضعي الذي يمكن ان نعرفه بان استفاد الله تعالى متعلق بافعال المكلفين بالوضع كما ذكرنا معنى الوضع ومعنى الوضع اما الشارع جعل ذلك الحكم وضعه جعله سببا او علامة لغيره وذكرنا في المرة السابقة الفرق بينه وبين الحكم التكليفي نقول الخطاب او الحكم الوضعي يعني يسمى الخطاب الوضعيين ويسمى الحكم الوضعيين ينقسم الى قسمين الاول ما كان مستقلا ما كان مستقلا والثاني ما كان تابعا ما كان مستقلا هذا له اربعه اقسام السبب والعله والشرط والمانع اذا الفضل الوضعي ينقسم الى مستقل وتابع المستقل له اربعه اقسام السبب العلة الشرط المانع نتكلم سريعا عن كل واحد من الأربعة. ثم تكلم عن الحكم الوضعي السابق. الثلث هو ما جعله الشارع علامة على وجود الحكم التكليفي بحيث لا يدرك العقل وجه ترتيبه عليه. هو ما جعله الشارع علامة لوجود الحكم التكليفي وإن لم يدرك العقل وجه ترتيدي عليه فزوال الشمس زوال الشمس هو سبب لصلاة الظهر، صلاة الزهر, الزهر الرباعية وغروب الشمس سبب لصلاه المغرب وهي ثلاثيه لا شيء في العقل يربط بين زوال الشمس أو غروبها او طلوع السج ولن الصلاة فذلك يسمى سبقا انه علامة على وجود الحكم التكليفي مع عدم ادراك العقل لجهة تنسيبه عليه هذا هو السبق له تعريف اخر عرفه الامام القرافي وهذا التعريف الذي يعني يحفظه اغلب العلماء ويقولون به قالوا هو ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه العدم مرة اخرى بالقراخي عرف السبب انه ما يلزم لو نقوم بالتعريف انه يلزم من عدمه لعدم بمعنى لو ان الشمس لم تدل فانه يلزم لذلك عدم وجود صلاة الظهر الذي يصلي الظهر قبل زوال الشمس صلاة باطله اللي لا يعتد بها ولا تعتبر فالسبب يلزم من عدمه يعني عدم وجوده العدم اي عدم الحكم التكليفي ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته بمعنى وجود الصلاة لكل وقت لا لذات دخول الوقت إذ قد يدخل الوقت والإنسان لا تجرب عليه السلام كان يكون غير بالغ أو مغمى عليه أو مجنون أو متلبس لمانع كالحيض والنفاس لها قلنا أنه لا يدرك لعطو وجه ترتيب الحكم التكليسي على الصلاة إذ ان تعيش هو ما يلزم من, من عدم هيب. لا اشكال لا هذا يعني اذا عدم السبب عدم الحكم التكليفي ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته هذا تعريف السبب الثاني ولا العله العلم قد يظن البعض انها هو السبب واحد وفي ليه السبب هو العلم لكن عند الاصوليين السبب الضابط له ان العقل لا يدرك وزه ترتيب الحكم الشارع عليه لكن لا في العلم يدرك ذلك انه علامة رتب الشارع الحكم التكليسي عليها ويدرك العقل وزه ترتيبه عليها الاذكار هو عله خمس عله التحليل الخمس من الاذكار يدرك العقل ما في الاذكار من مضار ومن نفاسد من دخول الوقت للصلاة وعرفوه ايضا لانه اللص الظاهر المنضبط الذي اناط الشارع به الحكم اي الذي علق الشارع عليه الحكم فظاهر يعني يعني لا يكون خفيا لو كان خفيا لا يدرك بالعقل لكان سببا ومنضبط باب اي ان كل المكلفين فيه سيئ منضبط باب ما أشكر كثيره فقليله حرام تعريف الأول هو العلامة التي رتب الشارع الحكمة التقليلية علينا ويدرك العقل هذا فقط منها بالسبب ويدرك العقل وجه تركيبه عليها فالإسكار علة لتحريم الخمر وتشريقة علة للحد ورقنا ذلك والتعريف الأقر أنها الوصف المنبضط الظاهر الذي أنعطى الشارع به الحكم إذا عرفنا السبب هو لا يدرك يدركه وعرفنا العلة هو أنه يدركه بالعقل خاصه تعريف القرآشي للسلب هو تعريف مهم انه ما يلزم من عدمين عدم العدم اذا ادرا السلب بدون شكله اذا لم يدخل الوقت مستحيل توجد السلب اما إذا دخل الوقت اه ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته قد تجد الصلاة وقد لا تجد بدخول الوقت على خلاف الحال لا لذاته لكن لغيره قد في حق الإنسان الزخم لكن انت انت ان كان متلجز بمانع فلا تجد اما العلّة التي يوقلوا يوقلوا وجه ترتيب الشارع الحكم عليها فرزانك يجب قالوك الان تفرق بين العلّة والسبب هذا فرق بينك بين العمّي العمّي لا يفرق بين العلّة والسبب الثالث الشرط الشرط. إحنا قلنا سلَبَ وإلا وشرط ومنع الشرط. ما هو في كل التعريف القرافي مع القول يعني جزء من تعريف القرافي والتعريف الأربعة. إحنا تعريف ثم على تعريف القرافي. قواعد تفسير التعريف في التعليف السلام لأنه ما ربط الشارع بوجوده ووجود الحكم التكليفي وبانتفائه انتفاءه يعني بانتفائه انتفاء الحكم التكليفي ايضا زي ايه زي الطمارة الطمارة شرط في صحة الصلاة خلاص شرط صحة الصلاة مش شرط وجود لكن دخول الوقت شرط الين شرط وجود عند اهل يدخلها شرط الطمارة الصلاة الشارع ربط بوجوده يريد الحكم التفيسي لما تستظهر يصلي طب اللي انتخب لا يصلي هذا شرط طيب نرى تعيش القرافي الاكثر دقه قال الطرافي المالكي الشرط ما يلزم من عدمه عدم خلاص مفيش خلاف زيها زي السبب يلزم من عدمه عدم ده متورط لا يصدق إذن القرافي قال الشرط ما يلزم من عدم من عدمه ولا يلزم في صور ولا يلزم من وجوده الوجود لأن الإنسان قد يتوضع ولا يصلي يعني هذا أن إنسانا صلى الفرد ثم أحدث خلاص إن أراد أن يصلي ما يحدث يصلي نسلم مستحيل لأن الطهارة شرط هذا يلبن من عدمين العدم. طيب إن توضع هل بالضرورة يلزم ان يصلي لا فالشرط يلزم من, من عدم ولا يلزم من وجوده الوجود بقية الحكم الرابع من الاحكام الوضعية المستقلة وهو المانع المانع قالوا أن من مرتب الشارع على وجوده انتفاء الحكم داخل ما سبق الشارع يرتب على وجوده انتفاء الحكم إذا ولد لنا انتصار الحكم فوجود حيد والنفاس نفيس النفاس منيع عن من الصلاة منيع من وجود السلام ومنيع عن صحة الصيام. وجوب الصلاه لا نهى عن الصلاة الصلاه الصلاه ليست واجب عليها لكن الصيام تم عنه صحته لكنه واجب فتقضيه وجود الحيض في ذاته ملغى وقت الشهر على اليد من انتفاء الحكم لا وجوب الصلاه نلج في الخلاف بقى ايه في العكس ما يلزم من وجوده عدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم فلو اؤكد ينزم من نجود العدم إذا عدن الحيض عدن الحكم التكليفي المترتب عليه هو الصلاة طيب إن عدن الحيض هل ينزم منه وجود الحكم التكليفي وعدمه؟ لا ينزم قد تدخل المقر عليها صلاة ليس عليها صلاة، عليها صوم، ليس عليها صوم فالجنابة، الجنابة مانع من الصلاة قد يجمب الإنسان وإن تجب عليه الصلاة فإنه تظهر هل تجب عليه الصلاة لا تجب طماما كان مصليا للفرض كما بكرنا في مثال عبو فالمانع هو لا يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته هذه هي أحكام الأربعة الوضعية المستقلة المستقلة بمعنى أنها خارجة عن ماهية الحكم التكليفي. انت تعالس انهم يقول الشرط خارج عن الماهية. يعني الطهارة شرط في الصلاة. لكن هي ليست جزءا من الصلاة. ليست ركن من الصلاة. هي شرط. وكذلك السمد. تدخول وقت الصلاة. ليس جزءا من الصلاة. الصلاة هي الوقوع والسجود احتراء القرآن والذكر. السمت. سنية تلك الأحكام الأربع وضيئة مش كلها خارجة عن نهية الأحكام النكرفية خارجة عن ذاتها خارجة عن حقيقتها هي علامات وإشارات وأسباب وموانع تتعلق بتلك تلك الأحكام لكن ليس تدخل فيها, فيها. الفصل بعد هو ما كان طبيعا الأحكام الوضيئة طبيعية هذه تدخل في صلب هذا هو النعمة المعاصر لكلام الأصوليين أنه يدخل في ناهية الحكم جزء من جزء من الصلاة زي ايه؟ مثل ماذا كوان الماء المصمت الصحة والبوصلان هما من الأحكام الوضعية المستقبلة على التابعة التابعة لما يتعلق بذات الفان بذات الصلاة الصلاة اللي يعتد بيها معتبرة ان كانت صحيحة فهذا يتعلق بذاتها ان كانت صحيحة هذا يتعلق بذات الصلاة طيب إذا عرفنا أن الاحكام العلائية المستقله أربعة هي السلب والعلة والشرط والمانع طيب ما كان تابعا يقرنا الصحة والبطلان هل بقي شيء نطيع خمسة لأنها سبعة العهيمة والوصة والأداء والقضاء والإعادة إذن الأحكام الوضعية المستقلة أربعة السبب والعلة والشرط والمانع والأحكام الوضعية التابعة سبعة الصحة والفساد أو البطلان والعزيمة والنخصر والأداء والقضاء والإعادة لكاننا الصحة والبطلان قبل ذلك من كلام المؤلف مهي العزيمة؟ العزيمة هي ثابات الحكمي وعدم تغييره. العزيمة هي ثبات القطن وعدم تغييره. كوجود الصلاة. وضوء. الصلاة هي اكبر عزائن الاسلام. لا تسقط عن الانسان بها. ما لم يكن حيا يعقل. الصلاة عزيمة. سابقة لا يتغير فكمها. تتغير صورتها. او تتغير صورتها. لأحد صور عند الصلاة عند الثقاء. سموها الصلاة المقنود. واحد مثلا. حاكن رول مثلا ارسل الخصر والشوله يعني ذلك جالك البوليس يسال يدونه يخليه يمري صلات الخوف هي اسوا مختلفه نفس حالات المسرفه اسلام وقتلان بالسيوف لو وصل له احدوه لكن يجب ان ياتي بالسلام هذه عجيبه ثمن ثابت لا يتغير وانت ما راك شرطه عرف شنو والرخصة معناها عند الاسوليين تغيير الحكم من سهولة لوجود عذر محظوب ذلك يعني الرخصة هي تغيير الحكم الى سهولة ففي شيء الرخصة هي ان يكون الى انها الى سهولة تغيير الحكم الى سهولة لوجود عذر اقتضى ذلك ونضع الضابط الآياتي هذا في مناققه مع وجود سبب الحكم العصري يعطي المسان كأسل الميتة ما هو سبب تحريم أسل الميتة انها خبيثة واننا مجش جاء في القرآن وانها رجف المسان اذا كان مسافرا او اذا كان مضطرا ولم يكن معه طعام وأوشك على الهلكة او ظنّا ظنّا آكداً أمان سهلة يجب أن يأكل الهلكة إذا هو تغير الحكم في حقه الحكم اللي هو إيه الحكم التكليسي يقوم اللي هو الحرمة تغير الحكم في حقه إلى سهولة لوجود عذر قدع ذلك وعذر مع وجود سلب الحكم الأصلي الملكة صرف تحرمها باقي الموة النجاة لولا لو لملك الضابط لما سميت الوقصة رصة لأنه لو سبب الحكم الاصلي رفع فلصب الحلال لديك اش الوقصة يعني مثلا الخمر ما ايه التنين الخمر ايه الاسكار لو انه انسانا ياكل ثم اصابته غصه شوكه وقفت في حنجره توني في جراجل فاول شيء خمسه يده كي يبتلع تلك الغصه خمس جاد له دي بلا خياثه لازاله الغصه تنيف الانسان فشل خلاص طيب تلك الخمس سبب تحويله موجود ولا غير موجود موجود الافطار والشعمة والنجاسة والخلص. موجود اتبع انه لم يرفع. فيبقى نتيجة الخمش كانت قد تركت في مكان ما فاستحالت اي تحولت لوحدها من دون طبخ الى خل. جمهور فقال يقول ان الخمش استحالت عنها من غير المعالجة فصارت خلا سمية طهرة. فالإنسان مدى له فأخذ ذلك الخلس فشربه هل يقال أن الشعب ذلك الخلس في حقه رخصة لا ليس رخصة تجول شائد أصلا لا انتقل الحكم فيه صلوبة إلى سهولة ل... لأن سبب الحكم الأصلي كان مرفوعاً أصلا لذا لا تسمى رخصة رخصة إلا إن كان سبب الحكم الأصلي دوا التحليم موجود كما هو وإلا فما تكون لي رخصة أصلا رخصة لا انتقال من... الحكم الأصلي كبير إلى سهولة نوجود غزر اخطوى ذلك مع وجود سبب الحكم الاصلي واذا اذا كده عرفنا الصحة والفساد والبطلان الفساد والبطلان واحد ان الاسوليين فالعزيمة هو الوخصة نقيم ثلاثة القرناء الاداء والقضاء والاعات الاداء هو فعل للعبادة في وقت ما المحدد لها شرعا في اول الوقت هذه اداء او في وقت الوقت اداء او حتى في وقت الاضطرار طالما في وقتي اداء ما يخفر الوقت الذي بعدها فتسمى اداء خلاص طيب القضاء هذا ظاهر الاداء القضاء طاله هو فعل العبادة في غير وقتنا المحدد لها شرعا هذا سهل انو عكس دي قبل ان قد يسلي الظهر في وقت العصر هذا يسمى صلى الله قضاء صلى الله قد قضاء لماذا؟ لكي يطبق ذنته ذنته الآن ذنة الإنسان مشغولة بصلاة الظهر إذا أجل مظهر أو إذا أجل الظهر ذنتك فأنا مشغولة عنك دين كما أن زمتك تشتغل مع الآدم بالدين وبالرن وبالنكاح ذنتك مشغول إذا لو أنت تزوج أربعا في الزوج الخامسة في أباطل الليل ونجموتها مجهولة إذا إنسان رمع معين معينة عندك عمارة أو عندك سيارة رهنتها هل يجب أن تأخذ تلك السيارة مرهولة وطوهانها عند شخص آخر ولا رهون في عين واحدة لا يجوز فعذا السقية المشغول لا يشغل المرهون لا يرهم المنكوحة لا تنكف نوع أخرى لأنها مشعولة خلاص فأنت الآن وجد عليك الزوج بدخل السرى بها استقي السرى بالحكم الوطئ لا ألزم عليهم العدم ولا ألزم من وجديه وجود. يقل وقت هذا الذي وصله للصلاة خلاص وأنت مؤدي لشرطنا هذه الخطنة الثانية دبعنا في الحرم وضعنا كلها هو للصهارة خلاص وانتفك عنك موانعها أن المرأة ليست حاولا والمرأة ليست ماتنونها اللي نضمن عليه ثم ترفس يعني تلك الصلاة لم تصلينها وازم الزبر. صارت ذنتك مجغولة بفرضين. وتركيب الصلاة تركيب في الصلاة. فتصلي الزبر اولا. ليه? لادراء الزنة. مع الاسم. خلاص? هل كل القضاء لازم فيه اسم، ها? نقول لا. ان كان القضاء لعزر فلا اسم كما ذكرنا كما تقضي المرأة أيام صومها وكالنائم إذا قام ابن الصلاة صلى ومن ثم نذكر مشألة شلافية لأن بعض الناس قد يقول قيرت في النوم هذا غلط اختلف العلماء الأصليون في القراء في ومن في شبل حاله هل على العباده العبادة بعد وقتها يسمى اداءا ام قضاءا يعني انسان نائم اذن عليهم الظهر وظل نائما فارك الله من السنائب العصر فاستيقظ صاحبنا هذا الظهر الذي يصليه يسمى هداءا ام قضاءا بعض العلماء قالوا ان ذلك النائم لم تجب عليه الصلاة اصلا الصلاة ليست يجب عليه اصلا فلما استيقظ واجبت عليه فانيه اذا خدأ هذا قليم للعلماء العلماء لا الصلاة يجب عليه شأن ابا الصلاة يجب عليه ولكنه يقضيها ويرفع عنه الاسم فتسمع قضاء في ولكن ولكنه يرفع عنه وكل هما يستدل بدليل واحد عشان تعرف لما قلنا في اول درس او في ثاني درس من ثواه وانه اصول الفقه ان تعرف كيف يستدل الفقهاء يستدل الاخر منهم ان اختلاف العلماء لم يكن عن تشانهم ولا عنها وانس اثنان يستدلان بحديث والاحد عن القلام عن ثلاث فالطرف الاول قال رسع عنه القلم فبالتالي هو لم تجر عليه العبادة قال عبادة لم تجر عنه لم تجر عليه فلما استيقظ واجبت عليه لدليل رسع عن القلم، فالملكي يا خالي لأ ملك الحديث لا يذب على ما تقولون عليه الحديث فيه رفع القلم بمعنى رفع الاسم فملك يا دليل يوضي حديث رفع القلم هذا يجب انه واجب عليه ذلك من لون مين يعوزني هو كان عمرو بن اسم الذي رزق عنده الطهر فلم يكتب عليه الخطيئه وتذمر بحديث اذا نما احدكم عملاته او نسيه هذه تسميها هذه ذنوبه لا تغفر لها الا ذلك فقال طالما قال لا تغفر فهذه قرينه ان ذلك قدر في حقي من كفراتي التي تكون في اداء العباده غير وقتها على كل خان يلا هناك خلاف من الاصليين في من ادى العبادة في غير وقتها لعزلها التي تسمى اداء ام طبع هذه المسألة هناك مطابعة اخرى في علاقة القراءة اختلف الاصليين هي مسألة من ادى بعض العبادة في وقتها وباقيها في غير وقتها كمان ادرك رقعة من الهم قبل العصر لا خلاف من الفقهاء انها تجزئوا وانه لا يأسم في اختلفوا هل الثلاث ركعات التي يؤديها في النهايه وهي في وقت العصر بلا اشكام هل هي قضاء ام اداء فمن قال انها تاخذ فتن الركعه الاولى التي يبرد بها الصلاة الوقت قال هي اداء ومن قال انها لا تاخذ فتنان قالوا هي قضاء والخلاف هنا لفظي اي لا ثمرة لهم من خلاثات الأصولين في خلاثات نظرية يعني خلاثات لا حقيقة لها في خلاثين ماذا هو خلاثة التسمية لأن كلهم مستثقوا لأنه لا يسمع عليه يعني عاديش قال يعني القائلون بأن الثلاث ركعات من الظهر سوصليها في وقت العصر تسمى قضاء ما قالوش انه سوصليها على الركع لفوق الظهر ويأتم على الثلاث الذين في وقت العصر فأنه خلاثة وقت لا يفجر فيه يعني الاصر ليس, ليس هو. لكن في النص الاول هل الماء مخاطب افضل ام لا فان الظاهر هو قول المالكيه انه مخاطب بحكم الشرع وان كان نائما والدليل على ذلك اطباق الفقهاء ان المرء الحائد لا تجب عليها الصلاه ها؟ ويجب عليها الصوم فالواجب عليها تقدير والذي هو فنقول لو قلتم ان الصلاة لم تجر على النائم لا لاجبكم ان تقول انه لا يقضيها لان النابي لا يجب لا يقضى وقولكم ما يجب علي لما يستيطوض هو تكلف لما يصار اليما القصر موجودة منه واجب علي وكان متلبسا لنا فلما قرى صلى تفتح كتب انسيق ايه تفتح نزل مستخدأ لانسيق ايه لانسيق من كلامهم مستخدأ يقولون أن المرأة حائض ما يرفع عنها شيئاً يرفع عنها شيئان. الصلاة والصوم هذا كلام مجمل غير دقيق الذي يقول هذا كلام مجمل يجب أن ايه, ولاك يرفع. إيه اللي يرفع بالضبط ولا شيئان آن يرفعه إما الوجود وإما الصحة الذي يرفع عن المرأة وهي حائض من الصلاة الوجود أو الصحة كلامه ما يرفع عن الوجود هو غير وضيب عليها طب غير وليوم تكون صنة نفس تصلي الظمر كلا يعني نفس هو مش واجب مثلا زي كالصبي صلاة الظمر في حق الصبي نفس يعني ما صلوهاش مش معافذ احنا قدنا مبارح السنة او المد فتقول لا طب هي مندوبة في حق لا لا تفحل منك ايضا فائذن المرأة الحائض لا تجيب عليها الصلاة ولا تفش منها الاثنين طيب الصوم ها ما هو المرفوع عنها الوجوب ام الصحة لا الصحة فقط هي المرفوع عنها انها لو صارت خيامونا باطل. لكن الوجوب لا يزال واجه ومتعلقا في جمتها حتى يزول المانع الشرعي الذي قال عنه القرافي منذ قليل ما يلزم من وجوده العدم اه اذا ما هو المرفوع عن المرأة الحائط حالة صلاقها الوجوب والصحة اللي اتنها راب طيب ما هو المرفوع عنها وهي حائض من الصيام والسلحة فقط اما الوزوب فيجب على الحائض من خساء الصيام بلا خلاف فنقول لقائد الجمهور ان لكم لو قلتم ان النائج غير محاقب بالحكم التكليف ان هنا الحكم التكليفي ان حالت كل بعض الحكم التكليفي هو خطاب الله تعالى المتعلق باقعال المكلفين قدنا بيخاطبه هم قلوا الخطاب لا يشمل اصلا هو شعكنا مش مكلف في مهائم نقول لا لقد قلتم لذلك لا يجب عليك القضاء فقلوا الملكية ذلك أرهر قيم المجنون المزنون لا تجب عليه تبقى الخرق بالنوم والجنونية المجنون لا يجب عليه القضاء ما فاته أثناء جنونه وإن كان سمينا ليبناه لن يجب عليه أفضل لكن طبعا مع عاقل خلاص نائم أو جلد لأوه مخاطط بشكل التكنيش في مقدار الاداء نتكلم في وقتها لها القضاء في المحدد لها, لها عليهما الكلام مساله هل النائم مكلف مخاطب بالتكليف او غير مخاطب بالتكليف هل يسمى قضاء الاداء ووجدنا ان يسمى من غير اسم ثم ذكرنا قضية في اداء بعض العباده وقتها ورقيتها في غير وقتها وقلنا إنه خلاص لحظي، خلاص خلاصها وعين، خلاص لا ثمرة له، لم يثمره، ما ليش ثيلة؟ وخلص معناني أي حقيقي الذي ينتزع عنه ثيلة. الإعادة الإعادة أصلاً مفقودة، ما ريف الإعادة هي هي الحكم الوضعي السابع. من احكام التريعة وهو ياخدها الاعادة هي فائل العبادة ثانيا لخلل او طلبا من اجل خلاص الاعادة هي فائل العبادة ثانيا لخلل او طلبا من اجل لذلك نقول. لما بقى ان شاء الله الف... يعني أذان لما تتفحص رأك الأصوليين والحواشي وحشيت الدخاشي على حديث إسماعيل على مهاج تجد أن بعض الأصوليين يقولون أن الإعادة يلزم منه الفساد من سلا يعيد العبادة إلى إن كانت فاسلة لا تعرف تلوث يرد عليهم لأننا نقول فعل العبادة ثانيا بخلن لما هو ما يقوم يلزم من الفساد الذي يصلي بعفارة يجب ان يعيد من خلل او طلبا من اجل قد يعيد طبلا من اجل يعني العبادة الولى صحيحة ويعيدهم كيف مثلا فمن صلى من فايدا ثم بعد ان صلى من فايدا وددى جماعة في, في, في وقت في الوقت الصلاة نفسه فانه يمدد له شرعا على مذهب جمنيه الفقهاء ان يعيد مع الجماعة كفي حديث القوم الاسطن المسلمين قالوا بلاء لكننا صلينا في حالنا، فأنكر على ذلك كأنه يشير أنه يجب أن يصلي المنفرد مع الجماعة إن وجدها في الوقت فإن هذا أعاد من عيلي خلال أعاد طلبا للأرش إذن أنهينا الأحكام الشرعية كابلة ما ذكره المصنف أنا أهمله من أن الأحكام الشرعية التي هي خطاب الله تعالى المتعلق بأسعال المكلفين بأسعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع فانها تنقسم الى قسمين احكام تكليفية اقسامها الواجب والمندوب والمباح والمكروغ والحرام واخرى هي الوضعية التي تنقسم الى قسمين كبيرين الاول منهما ما كان مستقلا اي خارجا عن ناهية الحكم التكليفي او العبادة او غيري وانها اربعة السبب والعلة والشرط والمانع والقسم الاخر وما كان تابعا أي تابعاً للحكم التكليفي يدخل في نهياته وهو الصحة والفساد والعزيمه البطلان والعزيمة والرقصة والأداء والقواء والإعادة لهذا الوقف السريع للأحكام الشرعيني نعود بقى نرى ثلاث الإمام الجويني في قال من العلم إذا قمنا بلمس الفقه لأدل علم الأحكام الشرعية الفرعية المقتصر من أدلات التفصيلية أقصى من العلم لأن العلم قد يكون شرعيا قد يكون غير شرعي أصلا في العلم بالنحو وقد يكون في فالفقه أقصى من العلم وجمع من الأعوب والعلم معرفه المعلوم على ما هو به لانتقدنا تعقبنا الجوينية في ذلك التعريف انه تعريف دائري عند المنطقيين لان لا يجوز ان تفسر الشيء بأحد فلا تقول مثلا العظيم هو ما يكتفف بالعظمة هذا غلط هذا يسمى الدور يلزى منه الدور او كان لك لدومس حلقة مثل هذا طب ما يلزى منه العظمة ما هي العظمة تقول لي الذي قصد بها العظيم لا لا. فكان اول ان يقول العلم معرفة الشيء على ما هو به ثم قال الجهل تصور الشيء على خلاف ما إذا به وذكرنا أن ذلك التعريف للجويل أيضا فيه مضى لأنه عرف أحد قسمي الجهل فالجهل مركب وبسيط، الجهل البسيط هو عدم العلم فالأصوليين في كارواملي في شرحه على الورقات يقول مثال الجهل البسيط كجننا في باطن الأرض الوذيبات السماوات السبع، مثلا ماذا تأنا اعرف لكن تصور الشيء على خلاف ما هو ذي في الواقع هذا جهل مرتب انك تجهل وتجهل انك تجهل فكأنه فوق جهل فوق خلاص؟ كان يقول للفلسفة ان العالم قديم فهذا جهل منه ان العالم يحدث، فهذا جهل فوق جهل يجهل ان العالم محدث ثم يصفه في خلاف ما هو عليه انه قديم، فهذا جامل اخر انه انتعينا من خلاص نقوم في باب اخر والفرق بين لان الثق والعلم والشك والظم هذا ذكرناه كل هذا ذكرناه بالامس فهذا نحن مقرمنا الاحكام الوضعية الان نقول والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال فالعلم الواقعي هو الحواس الحراش الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس اي التواثر واما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال والنظر هو الفكر في حال فيه. اقول العلماء يقسمون العلم الذي هو معرفة المعلوم او تصوره على ما هو عليه الى قسرين علم ضروري وعلم مقتشب وقد يسمى العلم المقتشب علم نظري هي من العلم إلى قسمين علم ضروري علم ضروري وعلم نظري أو مقتشب ما هو العلم الضروري العلم الضروري كما يعرفنا المؤلف أنه الذي لم يقع عن نظر واستدلال يعني هو العلم لما سمع ضروريا هو العلم الذي يطعم الإنسان لمعرفته بذاته من غير تفكك أو دون إقامة دليل مثل المحسوسات فالعلم الواقع يوشد الحياس الخمس مثلا أنت ترى الآن أمامك الجهاز ذلك العلم الذي حصل لك مؤقتك للشاشة التي أمامك هل هو واقع النظر واستدلال ام واقع رغما عنك طبعا ان عينيك أن راحة الجمال علم هذا علم ضروري تضطر الى معرفته من اي نظر واستدلال هذا علم ضروري كالعلم بان السماء فوق كما يقول الاصوليون والارضة تحت ها؟ وان الماء مالح هل انت يعني ما دليلك ان السماء فوق ما دليل فالصفر ما دليلك ان الكيلو اكبر من الجرام هذا علم ضروري خلاص فالعلم الضروري هذا ما لا يقع عن نظر واستدلال وتفكر واقامه دليل فمثل له الانام الجوائم بمثالين ما يقع باشد الحياس الخمس او بالتواتش ما يقع بإحدى الحواس الخمس الحواس جمع حاسه وهي التي تحس وهي العين والأنف والأذن والفم واليد اذا هنا نتعقب المؤلف المؤلف قال كالعلم بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس. و غير وسائل لأن السمع والبصر والشم والذوق واللمس ليست حواساً بل هي وظائف الحواس فكان صواب أن يقول بأحد الحواس الخمس التي هي العين والأذن والفم والأنف لد لأن الحاسة هي التي تحس اسم فاعل من حاس يحسه فهو حاس وجمعه حواس وحاسات فالسمع ليس حاسه بل هو وظيفه الحاسه التي هي الاذن هي التي تسمع فالسمع هذا عرض لكن الحاسه هي الاذن خلاص فهذا بما انتقد عليه المؤلف لكن هو يقصد ما يعابيل السم التي هي الأذن وما يعابيل البصر العين وما يعابيل الشمس الذي هو الأنف وما يعابيل الذوق الذي هو اللسان وما يعابيل اللمس الذي هو اليدين هل وقع بأشد تلك الحواس الخمسة لأعضاء ذكرناها على هذا القطر؟ أو الأذائق المتذكرة مصنفة لأحواس هما دوري لا مجال لإقامة رجع عليه؟ فقال لك أن كل هذا غير أصفر أو أسمر ما الذي فما قال الشيطاني فليس وصحه في الازنان لشيء يحتاج المهاره الى نريده لا دليل على وجود النهار خلاص وتنقل تأيديك الواضحات من المشكلات او التوارد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شهيد السليم. في صوت ان شاء الله تسمعني ان شاء الله. منك يا طيب حصل الله شاء الله. <تصفيق> ننتظر دقيقه ان شاء الله بس يعود الشيء نعمل له بونس نعمل باونس صوت نسموع إن شاء الله صح؟ هاي الثلاثين، هاي الثلاثين. لا نعم الله إن شاء الله اه انا عندي اونلاين نعم اونلاين انا عندي جهاز عنده لا لا موجود اونلاين موجود اونلاين يا شيخ ما عنده اونلاين <تصفيق> له لعده مره ثانيه شفاية ملاحظة انتها نعم هو حصل من خطاعة بشيخ كده طيب هو صار عن حوالي تسعة وعشرين دقيقة الآن وكان مفروض نص نص ساعة يعني ولكن هو ظهر الشيء حد يكمل النقطة اللي بطرحها يعني حتى لو زاد الوقت شويه <تصفيق> فممكن يكون نعيش عليه إنت بقى عند هو أعلى. الله نعم الشيخ بدأ الساعه ستة بتوقيت مصر الصبح والله اسمنا كنا يعني كنا ساعة نعم نعم نصف ساعة يعني يكون من... الله الشيخ ما تسمعني شلون الآن تسمعني شلون تقول معك حصل عندك ما يعني بدأت أو حتى ذكرت كلمة التواتر صفت عند ما بدأت في شرح الالكلمة صفق كلمة التواتر طبعاً تبنى شان وزارة المخية سواء المكانين لا طيب طيب أه. إذن قال المؤلف ان العلم الضروري هذا يقع اما عن الحواس واما بالتواطر التواطر الذي يقصد به الاصوليون ما ينقل الينا عن عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب عن مثلهم لأمر محسوس علمنا في وجود الصين مثلا انه هذا من لنا وان لم نرها مثلا في لم يرواها عن عدد كبير يستحيل ثواتهم على الكذب في العادة حتى ان كانوا كذابون لكن في العادة يستحيل ان يجتمعوا كلهم على كذبة عن نفلين عن نفلين لأبن محسوس أمر محسوس يخرج منه العقليات. لا تواثر على العقليات في بإجماع الأصولين لا تواثر على عمر العقلي هذا هذا يكون استبدال. فالاستبلال لا يسمى تواثرا وهذا ليس محل لكن مهم المهم أن ما ينقلون بالتواصل ويقع بيحد الحراس الخامس هذا يكون عنده ضروريا أي لا سبيل لإمكانه ولا يحتاج فيه لإقامة حجة النظر ثم يقول نوع الاخر و العلم المكتسب فهو الموقوف على النظري والاستدلال اي ان العلم المكتسب, المكتسب هذا او يسمى العلم النظري هذا العلم موقوف اي يتوقف على اي يوجد عن طريق شيئين لذي هما النظر والاستدلال والنظر عن عرفنا قال النظر هو الفكر في حال المنظور فيه وهو أيضاً تعريف دائري تعالى للتعريفات المسمس لأننا لم يعارك النظر قال الفكر في حال المنظور فيه أما تعريفنا الثالث له فإن النظر هو حركة النفس في العقليات وحركاتها في الحسيات تسمى تخيولاً وإشتدلاله الذي هو الشيء النظر كله حركه حتى في المعقولات فوقل وموقوف على النظر والاستدلال ما هو الاستدلال فالاستدلال طلب الدليل طلب الدليل صيغه الاستفعال في اللغه تدل على الطلب خلاص فاستدل اي طلب الدليل واستعمل اي طلب العمل واستقل وش قرر ويستحق ذلك فاستدلال اي طلب الدليل والدليل هو المرشد الى المطلوب لانه علامه عليه وايضا تعريفه فيه قصور ان الدليل هو المرشد الى المطلوب الا ذلك التعريف هو تعريف الدليل في اللغه لو تذكرون لما ذكرنا تعريف الدليل قلنا الدليل لغة هو المشر الى المطلوب حسا او معنى حسا كالمشر الحقيقي في الصحراء هذا وسمى دليل دليل هذا يشر الى المطلوب ياخذ ذلك او في المعنى اي شيء يدلك الى معنى فهو دليل لكن في الاختلاف ذكرنا ان الدليل هو ما يوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري وعرفنا كل جزء من ذلك التعريف لأنه علامة عليه أي الدليل علامة على المدلول هذا والله أعلى وأعلم وهذا بإذن الله نكمل كلام المصنف وندخل في أقسام الكلام باذن الله عز وجل اليوم تعوصنا على الأحكام الوضعية التي هي أربع مستقلة وسبعة تابعة ثم ذكرنا كلاما مصنف في الفرق بين الفقس والعلم وتعريفه للعلم والجهل ثم ذكرنا كلام المصنف في تقسيمه العلم إلى علم ضروري يجب التصديق به من غير إقامة حجع نظر وأنه يقع عن طريق المحسوسات والتوافر ثم العلم المكتسب النظري الذي يختلف من إنسان إلى إنسان ويقوم عن طريق النظر أي التفكر فتنفذ المعقولات وعن طريق الاستدلال الذي هو طلب الدليل والدليل هو ما يوصل بصحيح النظر فيه إلى مقصود خبري جاز الله أعلم وإن كان سمت أخيله عليها إن شاء الله والله المخص يا أخي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الآن في صوت إن شاء الله في صوته الحمد لله الحمد لله الزخم الله خير ومارك الله فيكم شيخنا. في حد من أفابر عنده سؤال إن شاء الله في حد من أفابر عنده سؤال إن شاء الله رون الصوت أحسن هم نعم إن شاء الله طيب طيب بارك الله فيكم طيب عنده سؤال يكتبني رقم 5 بارك الله فيكم رقم 5 طيب طيب السؤال المطروح يا شيخ الكم من الله فيك. طيب بارك الله جميعا تريد ماك يا شيخ يعني ما فيش أسئلة ولكن كنا في فشح هذا قلب ليس سؤال نعم <تصفيق> سؤال برضو أصدقوا لماك طيب والسؤال بمعنى الاستراحي إن شاء اللغة يعني سألتم وترطف هاي عمان فيها عمان هو يجب أن تلاحظوا إنه بعد ذلك بالنظر يعني في المتن بعد ذلك في مسائل سهلة ووسيطة لكن المسائل الأولى كانت طويله لو كان تم تقسيمها على دروس أكثر على ثمانية دروس يعني على النصف ما كان المتن ينتهي لكن بانتهاء مسائل الأحكام ومسائل التعريفات سنجد أبوابا بالجنرة قد سبق الشرح اليه يعني يسا المصنف يسا حيكتب يشعر على كده معنى أصول الفقه النقابية ونحن اقتصم انهينا ذلك ونحن كلام سهل في الحقيقة والمجاز والاجتهاد والقياس فاذا سهل فاذا الضغط من اقسام الحكم الوضعي التابع التابعنا فانا سأسأل سؤالا قبل ان انصرف طبعما انه ليس سملك اسئلة فمثلا نسأل عن وهو سؤال يعني انا لم اذكره في المخاضرة نصا لكن الذي فهم المحاضره يجب أن يجينا السؤال هو هل علم الله تعالى يوصف بأنه علم نظري مع التعليم طيب، لانه مختصر، طيب واضح. ليه ليه مختصر لا يحق الله تعالى. هم، لأنه يعقب جهلا راس، يقول ما قبله جهل. ثم يكتسب فيصير المحل الذي كان مشغولا بالجهد مشغولا بالعلم طيب سؤال آخر مثلا لو قلنا بمثل بمثال غير الحيض والنفاس على مانع شرعي الجنة والجنوب ميتين السكر هذا فيه خلاف <تصفيق> السكر فيه خلاف المنع لك دي مسائل طويلة يعني. اه والبنوة مانعتهم من التفاص عند جلاهية الفقهاء للشبهة صح والبنوة مانعتهم من الحد السرقة عند جمهور الفقهاء لشبهة الملك بس الفرق اذا انا عايزين امثلا انهم تطورها غير لا يعني جمهوري الإرهاد انا ذكرته تفريحا انا قلت يعني يعني ايماءا مالحيات ما الهيات الفروع بقى مثلا زي ايه وحين عيتها كشغل الظمة لاربعة نساء فذا مانع للنكاح الخامسة كالعدة فذا شغل بالظمة يملع من عقد النكاح كعدة متوفرة عنها زوجها هذه مانع للنكاح وللخدمة الا ان تكون تعودة الحجر، السفر عفوا هذا مانع من التصوير النادر، من وحشة عليه، التخلص مانع يمنع من البيع والشراء عند الصقاة بفلاح، طيب ومن لق من خير ونتفق بإذن الله ونعطيكم يعني بالتسجيل شافنتم فيه محاك <تصفيق> بازمت يعني ما حصلش حاجة يعني <تصفيق> ان شاء الله يعني يعني هو وقلش صعب ما فيش لكن يعني اتعبوا شويه النهارده كويس آه. يعني اتعبوا شوية و ترتاحوا بذلك لما تقرأ بعض فيه إن إنتوا يعني برضو تعبكم يعني يؤهلكم بعد ذلك بمتابعة في كتب العلماء قدامنا الفلته الوقين نلتقي انا في الدرس الخامس استاذ الله والسلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بخير يا شيخنا يا مستر وليد استقبل العمل منكم الله فيكم طيب احنا الكلام نفس fantastic mechanical